أم حسب الذين يعملون السيئات يسبقون ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن ناجر الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاء هداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي ورجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين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 ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجئناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قول لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون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 أولم يروا كيف يبدو الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله منشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من أشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم إن دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فعن جاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون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 وَهَبْنَا له إِسْحَاقَ وَإِعْقَابًا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَال لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا من بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَارِكُونَ في وَتَأْتُونَ فِي فما كان جواب قومي إلا أن قالوا اقتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إن أمهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بما فيها لن ننجيهنه وأهله إلا مرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسولنا لوطا سيا بهم وطا بهم ذرع وقالوا لا تخف ولا تحزن إن منتجوك وأهلك إلا مرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهن هذه القبرة رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدئن آخاهم شعيبا فقال يا قوم عبد الله وارجوا اليوم الآخرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين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 وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَذْعُونَ إِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَتَلَتَّ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَاقِنُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ خَلَقَ اللَّهُ أَوْفُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذ وَاتْلُوا مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاقِمُ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُؤْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعَلَمُ مَا تَصْنَعُونَ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِ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 قل كفى بالله بيني وبينكم شهيد أن يعلموا ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتي أنهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين